تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المرتضى ونبي الله المجتبى وعلى اله واصحابه ومن به مهتدى عباد الله بعيدا عن السياسه وقريبا من الحقيقه والواقع وبعيدا عن الناس وقريبا من النفس وبعيدا عن الخلق وقريبا الى الخالق اتناول موضوعا يهم كل واحد منا في نفسه التي بين جنبيه اهتماما مباشرا مع أن النفس البشرية كثيرة التعقيد وعره المسالك كثيره المنعطفات كثيرة التلون والتقلب لا تستقر على حال وإن مقاييس ومعايير تدين الصادق والاستقامه الجادة في الشرع ليست بكثرة صلاة لا تؤثر على السلوك ولا صيام لا يهذب النفس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها قال هي في النار إن مقاييس التدين ومعايير الاستقامة في الشر أن تاخذ بذمام نفسك وأن تكبح جماحها من أن تتعدى على المحارم إن النفس البشرية مليئة بالشرور ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر في خطبة الحاجة يستعيذ قائلا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إننا نعيش في عصر استحتمت فيه المادة وصادف ذلك ضعفا في الإيمان وخللا في التربيه فانساق الناس وراء الملذات فكان عصر الأثرة والأنانية وحكم الذات ودونكم المحاكم التي فيها من الشقاق والمنازعات واستحكام, واستحكام الجفاء وذهاب الوض والصفاء بين الناس إن النفس المؤمنة التي أود الحديث عنها في خطبتي نفس صافية لا تعرف إلى الأحقاد سبيلا ولا تعرف إلى الحقد والحسد طريقة نفس تعلمت وتربت على القرآن وإن اخضاع النفس بالشرع وقهر النفس بالنصوص وإنزام النفس طريق الله من أصعب الأمور التي جفاء والمحاكم لأتفه الأسباب قد يكون اختلاف في ميراث أو اختلاف بين الصغار داخل البيت فتتشاجر النساء يدخل الإخوان لهذه الأسباب تنفصم عرى المحبة ويبقى الصفاء عن المجتمع ويفقد المجتمع المسلم أفضل خصائصه الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والسلام الداخلي تحدثت في خطبة الماضية عن السلام مخاطره ومحاذيره ولكن أين سلام الداخل بين أهل الإسلام وأهل القبلة وأهل المساجد وأهل, وأهل البلد جماعات وأحزاب انشغ في الولاء وتقسم وتشرذم وتمزق في كيان الأمة إن الأمة تحتاج إلى قيمة مهمة قيمة من قيم الدين هي قيمة صفاء النفس ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ان الذي يحتكم إلى الشرع الحنيم يعامل الناس حتى الذين يلقون اليه بالاذى والذين يكيدون له كيدا ويشتمونه وياذونه ويقدحون فيه يعاملهم وفق مقتضى الشرع وذلك بصفاء نيه وبسلامه صدر لا يحقد عليهم ونحن حقيقه نفقد هذه القيمه الاخ الذي خالف شقيقه في شبر من الارض أو حفنة من المال تضخمت المشكلة وتعقدت المسألة حتى وصلت إلى المحاكم وأعجزت أهل الإصلاح والحل والعقد والعقل أن يحلوها وربما يمتد الخصام سنين طويلة صورة من الصور السيئة في إطارنا وفي إطار مجتمعنا وعلاقاتنا الاجتماعية صورة ثانية أخ عزيز وصديق كريم بينك وبينه عشرة سنين فتقع منك أفوة أو تصيب ذل أو تصيب ذلة فإذا بعر المحبة تنفص وإذا بالمودة تتبدد وإذا به يحاسبك حسابا أسيرا هجرانا هذا كله دلالة على أن النفس مؤقده، إن النفس البشرية وكل واحد منا أعرف بنفسه من غيره كلنا يحمل في جوانحه وبين جوانبه نفسها ولكن ما طبيعة هذه النفس هل هي نفس سهلة ميسره تتعامل مع الناس بشفافية وصفاء وأريحية أم هي نفس معقده مؤقتة المسالك وعرة, وعره الدروب قاسية صعبة تتوقف عند كل كلمة تدقق في كل موقف تحرج في كل عبارة والله إن هذا مما نأسى له انظر إلى مسلك القرآن لما أراد أن يرقي المجتمع ترقية في نفسه تهذيبا قال تعالى والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جمع بين العفو وكظم الغيظ وذلك مرتقا صعب أن تعفو وأن تكضم لأن من الناس من يعفو ولكن بعد أن يفش يفش غبينته وبعد ان يتكلم يعفو ولا يكظم يتكلم ويقول فعلت وفعلت وعملت وعملت وبعد ان ياخذ حقه يقول العفو لله ينتهي الكلام ثم من الناس من يكظم ولا يعفو وهذا نوع من انواع البشر غثيج حاقد يسمع منك كلمه او لموقف من المواقف ما بكلمك ما بوريك نوز زعلان منك ذاته في زول بيجي يقول لك يتالي ما ديك قلت لك لي كده ليه انت قللني انا هين يشاكرك بعد ذاك ما بشير منك نهائيا، بيعفو يعفو حقيقة يدق ظهره بعد ما يواجهك ويدق ظهره ما بيسألك نهائيا ويتعامل معك بكل اريحية وفي زول ما بيصير لك حاجة هذا تضم ولكنه لم يعفو اذا رقد الى فراشي تقلب بالليل. يتذكر الموقف الذي حصل والاهانه التي اصابته يتقلب على فراشه تقلب الحي المسمومه الممتلئه غيظا يلقى في الصباح لا يخبرك عن مكنون صدره هذا نوع من البشر ايضا غتيف ومن الناس من لا يغضم ولا يعفو وهذا اسوء الناس درجه يتكلم يقول اليوم لك قلت لك كده اليوم ما تجع عينك كده اليوم ديك عملتني كده ليه انا ولدي حصل له كده ما جيت ليه عربيتي تكسرت ما جيت يعني عملتني كده ليه وانا المرة قدوا في المستشفى ما جيت ليه بعد ما ياخد حقه بالكلام بعد ما بيعفو منك اما اعلاهم درجة من يكظم ويعفو ما يشيل منك نهائيا وما يعاتبك وما يكلمك انك انت اذيته او جرحته او اتأت اليه بعد كله ما يكون شايل منك حاجه يحب لك الخير ويرجو لك الصلاح ويتمنى لك الود ولا يقطعك ولا يعاتبك ولا يعاملك بمفق ما عملته به وهذا والله صعب والله صعب لذلك قال تعالى والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس هذا منتهى الإحسان والله يحب المحسنين أيها الأحبة إن المجتمع يشكو إشكالات هذه مشكلات اغلبها نفسيه خصام بين شخصين ما هي سبب الخصومة والله ليست في دين انما قال لي اهاني ما احترمني كلها عن النفس انه تمحو حول الذات وعباده لحظوظ النفس عباده لذاتك والتفاف حول حظوظ نفسك لا يستطيع الانسان ان يخرج من هذا الاطار يا اخي فلان ده مالك معه والله فلان ده أهمي. أهاني أهانة كده أهانة الدين لا طيب فلان ده ما له ما احترمني ما احترم الدين لا بس ما احترمني أنا فلان ده عمل لي كله عمل لي قال لي سو لي لا ترجع إلى النفس متى يترفع الإنسان ويخرج من إطار هذه النفس بتربيه القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة عامله كانه ولي حميم وذلك مرتقا صعبا لانه يحتاج الى ان يتجرد الانسان تجردا كاملا من حظوظ نفسه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وللشيطان مدخل يقول لك اجل منك والله بحباره عديم ياخي لو فوت له يطلع فوق راسك واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إن النفس البشرية تحتاج إلى قهر وتحتاج إلى إخضاع وتحتاج إلى إلجام لأنها متوسّبة فائرة متطلعة لا تحب لا, لا لا لا تميل إلى الضيم وتريد المتحة وتميل إلى السنا وإن تهذيبها وفق القرآن والسنة وبهذه النصوص لهو درجة عالية من الدرجات إن من علامات ودلاله الصحة النفسية ألا يحقد الإنسان على أحد حتى الذين يسببون له اذى ان الشرع الحنيف يدعوك ويأمرك أن تعاملهم بالتي يحسن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إنها تربية القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته كما جاء في البخاري في التوراة أنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولكنه يدفع السيئة بالحسنة وذلك أبنغ ردى وأعظم تأثيرا على الإنسان ولذلك قال أيضا هذا من تفسير قوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي يتقلب ويتحول من طور العداء بمعاملة الرفيقة ونفس صافية وضمير نقي يحب الخير للناس يتحول تجاهك إلى ودود عطوف رحيم قريب منك أيها الأحبة إن شرعنا ينهى عن الخصومة ويعد ذلك مما يحلق الدين كما ورد في حديث أبي دعوذ والترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم ألا لكم على ما هو أفضل لكم وأفضل لكم درجة من الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلا يا رسول الله قال صلاح ذات البين فان فساد ذات البين الحالقه ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين كم من مصل في المساجد بينه وبين الناس خصومات وكم من رجل وكم رجل في ابواب الخير متصدق وفي ابواب الفر البر منفق ولكن معقد انسان معقد الى ابعد الحدود ومثل هذا التعامل معه صعب، ولكن عامله بالشرع وو ووده ما استطعت إليه سبيلا أما الاعتماد عليه كاخ عزيز لا تعتمد عليه أن يقف معك عند النائبات إن الذي يعظم نفسه ويقدسها أكثر من الشرع ليس جديرا بأن تكل إليه مهام وأن يقف معك عند الملمات وأن يسير معك في طريق الأخوة والصداقه إلى أن تلقى الله عز وجل ولكن إن فساد ذات البين الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين أو لم يرد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن تعرض الأعمال يوم الخميس والإثنين إلى الله ترفع إليه الأعمال وتعرض عليه فيقول اغفروا لكل الناس إلا من أشرك بي شيئا ورجل بينه وبين أخيه لحاء أي مشكلة انظروهما حتى يصطلحا فإن لم يصطلحا فلا تغفروا لهما ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. أيها الأحبة المجتمع يحتاج إلى لم شعثه وإلى جمع كلمته وذلك بالتقاء النفوس قبل التقاء الأيدي وبالتقاء الأفئدة قبل التقاء الأجساد وبالقناعة بأن هذا من الدين ومن الشر، وبأن ذلك لأخي وعفوك عنه هو عز قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم ثلاث أقسم عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولأن كثير من الناس يظن أن العفو عمن ظلم والتجاوز عمن أساء يعتبر من الذلة ومن المهانة وهي والله من العزه ومن الرفعه الحقيقيه وكفى أن تكون عند الله وجيها ان الشرع ندب الى الاصلاح بين الناس وندب الى صلاح النفوس وندب الى العفو وحث عليه فقال فمن عفا واصلح فاجره على الله ان كثير من المحاكم لو رايت ما فيها من المشاكل وما فيها من القضايا وما فيها من الفتن لتجد أنها كلها ليس الجدير أن تذهب إلى القضاء كلها مسائل شخصية وظلامات بين البشر ويمكن أن تتم بالطراب وبالموده وبالرحمة حتى الرقبة والقتل في الإسلام يفتح الله فيه باب العفو شخص تعدى على شخص قتله هل يوجد أشد من القتل ذبحه عمدا يريد قتله وإذا روحه يفتح الله لأهله بابا للعفو فيقول فمن عفا واصلح فاجره على الله فما بالك بما دونها من القضايا إن الإسلام يريد مجتمع الوئام ومجتمع الرحمة القائم على صفاء النفس وإنك لا تجد ما تواجه به خصومك وتحارب به اعداءك من أن تحاربهم بالنفس الطيبة والنية السليمة تعرف كيدهم فتغض طرفه تعرف شرهم فتضحك تعرف سوءهم فلا تعاني والله مدافع عنك عند إذن ولذلك إن أردت أن تهزم شخص عدوا لك عامله بنية طيبة لأن الله يقول ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إذا رأيته يكيدك ويعمل ضدك يعمل كأنك لا تعرفه إلقاه بالموده واحسن الي وسوف ترى ان الله يدافع عنك ويقسم ظهره ايها الاحبه نحن بحاجه ماسه الى اخراج سخائم الغل من صدورنا ونزع الكراهيه من قلوبنا ان المؤمن السليم الصحيح لا يعرف الكراهيه وبعض الناس يكره بدون اسباب هذا شيء عجيب زور تلقاو لا جزول لاول مرة زول إطبعي سلم عليه السلام كان فاتر بعدين بعد يومين تقول له فلان يقول له فلان والله أنا ما بحبه فلان ذا أنا كريستو كيف بتعرفه يقول لك لا كريستو كيف يقول لك والله بس بكرهه كده لوجه الله ذل وجه الله بالله حسب الكراهيه بدون سبب برص جوا في الله أقول لك والله بس بكره كده لوجه الله دي وجه الله معقول دي وجه الله الحب في الله والبغض في الله أنه سيكون عاصي أنت لا تعرف عنه شيء قل والله أنا نفسي كشت منه نفسي أبته كرهته كده بس ما ما عارف بدون سبب لكن تقول بس لوجه الله والله دي ما لوجه الله لذلك الإنسان الذي يكره الناس تلقاه دائما بكره داء وبكره داء وعنده مشاكل هذا إنسان مسلم غير سوي في نفسه اختلال وفي قلبه علم يعامل الناس بمنظار ونظاره سوداء قاتمه لا يرى حسناتهم ولا يعرف خيرهم يترصد الاخطاء ويضخمها كما نجومه كبيره ولا يعرف الى حسنات السبيل مطففون في الميزان لا يزنون بين حسنات الشخص وسيئاته ينظرون الى السيئه فقط ويل للمطففين الذين اذا احتالوا على الناس يستوفون تريد الناس أن يعاملونك بحسن الظن ولا تؤاملهم بحسن الظن أليس هذا من التطفيف إذا, إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الأحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح قال ألا أخبركم بأفضل الناس أفضل الناس إذا سألنا سؤال من هو أفضل الناس تكلم الناس والله فلان والله بيصلي يعمل قال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب قال كل قلب تقي نقي لا غش ولا غلة فيه ولا حسد المسلم المؤمن الصحيح قلبه نقي لا غش ولا غش للناس ولا حسد هذا القلب قال صلى الله عليه وسلم في صاحبه كما اخرج ذلك مسلم في الصحيح يدخل الجنه اقوام افئدتهم كافئده الطير اي دقيه لا تعرف المشاكل ولا تعرف الاذى ولا تعرف الاحقاد ولا تعرف القطيعة اننا نعيش في عصر القطيعة وعصر الجفاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى استحكمت المادة فأصبحت المقاييس والمنطلقات والمعايير في التعامل مع الناس من منطلقات المادة ولكن القلب الذي كأفئدة الطير قلب صاحبه يدخل الجنة وعندنا يقال عليه الغنماء تاكل عشاو وتاكل وتقش في طرفه في طرفه وفي هدمه وممكن يكون أبله يقول لك فلان ده درويش طيب لكنه درويش القلب الطيب الذي لا يعرف الاحقال سبيل هو القلب الذي يدخل الجنة ولذلك لو لم يكن من صفاء النفس وسلامة الصدر إلا أن صاحبه من أهل الجنة وأن صاحبه سليم القلب تجاه الناس قلبه في برد نفسه في سكينة شغله بالله لا يشتغل بالناس كان كافيا أن يكون داعيا إلى ذلك ألم يبلغنا حديث الصحيحين الرجل الذي جاء متوضئا وقبل أن يدخل قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فنظروا إليه فإذا, فإذا لحيته تغطر ماء وفي اليوم الثاني قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فخرج الرجل نفسه وفي اليوم الثالث فتبعه. عبد الله بن عمرو بن العاص وذهب معه البيت وبعت معه ثلاثه ايام ولم يره يقوم الليل ولا يصوم النهار يصلي المكتوبه فساله وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك من اهل الجنه ماذا فعلت حتى بلغت ذلك قال ما اويت الى فراشي وفي نفسي على مؤمن ضغينه إذا عاوى الى فراشي يعقوا عن الناس جميعا إن هذه القيمة قيمة العفو قيمة إسلامية مهمة كيف كان السلف يتعاملون مع من يسببون لهم الأذى ويوقعون بهم المشاكل كيف كان يعاملون يعاملون الناس يعاملونهم بالنفس الطيبة الآن أصعب شيء تقول لزول العفو والله أنا أستغرب وأعلم أن هذا في المجتمع موجود الإخوان الأشقة المتقاطعين بس سنين أنا أعلم أخ يقاطع شقيقه مقاطعون بعضهم ثلاث سنوات تمر عليهم ستة عيال ما يخش يقول له العفو لله ما يتعافوا لأنه الشيطان يقول له يا أخي معقول بعد العمل فيه كله يعني, يعني نظم فيك وقال فيك انتن يهيجه مع نفس غضبية لم يخضع النفس للشرع وإنما تعالى وتسامى تلقى الناس جيران أشوفوا الشاكلوا النسوان شاكلوا الرجال شاكلوا مشكلة كبيرة النفوذ أصبحت معقده وأصبح الحديث في المجتمع الآن مع الصغار صعب إذا قلت شفاء في الشارع حايمين لو شاكلوا ما تقدر تدقهن ولا تقدر تنهرن لأنه بيجيب لك أمه طوالي أمه كلف تحفيك بلاغ ولو دقيته وادخوك كان دقيته أمه تقول دقاه ودق دج بتاع غتاته ولدك وولده كان الشاكل وجبت ولدك وادخوك ودقيته ولدك تقول لهم ما تشاكلوا بيقولوا دق وولده بالراحة أدقه صوتين ولدنا أدقه خمسة سيطان اعرف هذه ظواهر موجودة في المجتمع في الواقع ولكن كيف الشرع الذي يسمو بالانسان ويسمو بالنفس تأمل هذه القصة التي أخرجها الإمام أحمد في المسند وصحاء الألباني في إرواء الغليل تخريج حديث منار السبيل من حديث أبي قتادة الأنصار رضي الله عنه كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقير لا يملك شيء من حطام الدنيا وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإنفاق في سبيل الله فبادر الصحابة وقد دعونا الناس إلى الإنفاق في هذا المسجد فبادروا جزاهم الله خيرا بادر أهل, أهل, أهل, أهل العطاء وأهل المال فتكفل أحدهم بهذه المظلة التي صارت حقيقة يصلي فيها الناس اليوم ولكل من سجد فيها سجده وذكر فيها لله ذكرا وعبد الله فيها وقرأ قرآنا لصاحبها من الأجل إلى يوم القيامة إن شاء الله وتلك الصدقة الجارية يموت ويدفن في قبره وقد فعلها للروح والده برا ووالده في القبر الآن يجري عليه من الظل والحسنات والنعيم والبر والخير والرحمة والنسيم والنسيم الطيب والهواء العليل في ضيق القبر ما اسال الله ان يكون كذلك حقيقه صدقة جارية وان الذي يفعل هذا لموفق بادر الصحابي انفقوا هذا الصحابي لم يكن لديه شيء لينفقه وهو ابو ضمضم الغفاري الصحابي الصحابي اسمه ابو ضمضم الغفاري ما كان يملك شيء ذهب الى البيت منكسر القلب باكي الطرف فصلى العشاء ونام ثم قام في جوف الليل ثم قام في جوف الليل وصلى لله ودعاه وقال اللهم إن القوم تصدقوا بصدقاتهم واللهم إني لا أملك شيء إلا عرضي اللهم إني أتصدق إليك بعرضي اللهم إني أتصدق لك بعرضي اللهم كل من ظلمني وطعن فيه تركته لوجهك الكريم في ناس بيعفو لكن أشياء خاطر جودية الناس في البيت يقولوا فلان ده جارك فلان ده أخوك أعف منه ولا فلان يتبع عرفنه فلان ده كعب وينبذوا لول يا أخي مرضوك والدين قال والرسول قال والإستام قال ولا والله هما بيستاهل لكن المثل قال عشان خاطر عين يكرموا ميت عين انا عفيت عنه ده عفو لوجه الله ولا للناس ده عفو ما لله ده عفو للناس اما العفو لله ده ذوسين ادماس في قف الليل هو الله قال لي الله ظلموني كلهم يوم من من قروش عفيت لك لي. ليك بس وما مش اكلم الناس انا عفيتهم واي ذول تعني في عرضي والتحامني بالزنا والتحامني بالسوء تعني فيه أخواننا العرض هذا سيء ممكن زول يا أخي وحقك لكن يطعم في بيتك ولا يطعم في مرتك ولا يطعم في، ده بتاعفى عنه أنت بتاعفى عنه أنا باعفى عنه لبكلمكم ده أنا باعفى عنه ما باعفى عنه إلا ربنا يلزمني ويوجهني ويبصر ويبصرني وينور قلدي حتى لا يجل أعمل كلام ده وأسأل الله إجعلنا كذلك دع دعفة لوحسي الله كل من ظلمني وفي حلم مني قام ثم صلى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صلاه الفجر التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أصحابه ثم قال وقد تبسم من يتصدق كصدقه ابي ضنضم صدقه ضحك الله لها في عرشه وباهى بها الملائكة وكتبت في الزكاة المتقبلة الشيخ ورد ونزل في الحساب الصدقة قبلت من يتصدق صدقة أبي ضمضم صدقة ضحك لها الله في عرشه وباهى بها الملائكة وكتبت في الزكاة المتقبلة يا أيها الممتلئ حقدا يا أيها القاطع رحمه يا أيها المناجز أمته يا أيها الجافي مجتمعه يا أيها المنازع أخوته تصدق بعرضك هذا إذا ظلموك إن لم تكن ظالمة إن كنت مظلوما تصدق بعرضك عند الدارم في السنن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم تبسم قالوا يا رسول الله رأيناك تبسمت قال عرض علي مشهد من مشاهد يوم القيامة وره مشهد من مشاهد يوم القيامة قدام عينه، رأيت رجلا مظلوما يأخذ برقبة ظالمه يقف به بين يدي خالقه يقول يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم وعند الله تجتمع الخصوم قال له اخذ لي حقي من الظالم قال الله للمظلوم انظر ايمن منك فنظر فراى جنات وحور ودور وقصور ولكنه كان مظلوما ممتلئا غيظا أخذ من رقبته قال يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم قال يا عبدي انظر ايمن منك فراى جنة جميلة ولكنه رجع وقال يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم يبدو ان زلده ممكون شديد دعزلوا في الدنيا عذابكم كرفوا حياته ذاته ممكون مكنة شديدة في المرة الثالثة التفت فرأى جنة لم ير مثلها جنية عدم التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتية خلق الله الجنات بقول كن وخلق جنة عدن بيده فرآها فسرح معها وترك القضية والمشكلة والخصومة ثم قال لله يا ربي ما هذه قال جنة عدن قال لمن يا رب قال لعبادي قال ومن من عبادك يملك ثمنها قال أنت تملك ثمنها قال أنا أملك ثمنها قال نعم قال وما ثمنها قال عفك عن رقبه اخيك قال الرجل إنت باقي لك بيعفو ولا ما بيعفو قال الرجل قد عفوت عنه قال الله له لن تكون اكرم مني خذ بيد اخيك وادخل الجنه معا انت وهو خش سوا عندها قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اصلحوا ذات بينكم ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامه يوم القيامه ربنا صالح الناس الصلح مبغي يوم القيامه مبغي في الصلح سبحان الله في الصحيحين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اناس من بني عوف بينهما خصومه فجلس اليهم يوفق بينهما حتى فاتته صلاه الجماعه في الصحيحين وفي البخاري لما تنازع اهل القباء منطقه قبه عندهم مسجد يشكلوا والله المشاكل في مساجد المسلمين ما مسجد الجامع فيه مشاكل لجان المساجد وديل ما دايرين دين وديل عنده مشكله مع ديل وديل ما عارف ما بيصلوا ولا ديل وديل بيقول أقنطو. ديل بيقولوا اقنطوا وديل بيقولوا ما تقنطوا ديل يقولوا الدعاء بعد الصلاه وديل يقولوا ما في دعاء يا أخي كثرت مشاكل في الجوامع دي الاندب تلقى المشاكل تهو في الجوامع كده, كده. إخواننا ده أفضل مكان أقهر الأماكن الممكن يكون فيها نقاء والسمو وجداني ورخي إيماني فيهم مشاكل طيب السوء كيف الجزارة كيف الحلة كيف المواصلات كيف الكمساري والطلاب كيف الحفلة طلع البطاقة جيب البطاقة كويس عايل لها قالوا الا بعد الساعة بعد الساعة ما في طالب الساعة تسعة ميسا يقول له لا لا قالوا بعد, إلا بعد الساعة ما في مشاكل تقوم ده شو ده ده نموذج المساجد نموذج تنازع أهل القبار. فقال صلى الله عليه وسلم هيا نصلح بينهم فقام إليهم وأصلح بينهم صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة إن السلف كانوا على درجة عالية من صفاء النفس وسلامة القلب تجاه الناس اياك ان تحقد على مسلم واياك ان ينطوي قلبك غلا على مؤمن كن مع الناس بنفس منبسطه وقلب ابيض وسريرة نقيه وضمير صافي ونيه طيبه عامل الناس معامله واحده واحصل الى من اساء اليك هذا ادب الاسلام وهذه اخلاق الدين وهذه مكارم النبوه وهذه خصال النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين وفتح المنية بقت في سكرات الموت فأصلت إلى عائشة أم المؤمنين وقالت لها يا عائشة إنه كان بيننا ما يكون بين الذرات تلنا ضرات الذرات بين بحقدا في بينات المشاكل إنه كان يكون بيننا ما يكون بين الذرات واني ارسلت اليك استحللك اعفو مني قالت لها عائشه غفر الله لي وغفر الله لك يا اوحي الله يغفر لي ويغفر ليك تبسمت ام حبيبه وقالت لها سررتيني سرك الله سررتيني سرك الله انها نفوس عاليه نفوس طيبه اغتاب رجل بن عباس جاء واحد كلمه قال اسمع فلان ده بنضم فيك، في ناس ذاته ما بخل المجتمع يأمن اجتماعيا الامن الاجتماعي ده اخواني اذا حصل الامن الاجتماعي ده والنفوس بيقى السليمة والله تكون الناس يكون مرتاحين تخلي اي حاجة في الشارع ده اذا في امن اجتماعي ونحن نسعى الى الامن الاجتماعي نسعى الى سلامة الصدور وإلى نقاء النفوس تأمن ابن عباس قال له فلان كتابك فارسل اليه هديه لزول النبي صدر له هدية جاء الرجل يبكي قال يا حبر يا حبر الامه بلغك ادائي الادي اديتك له بلغك قال بلى قال اهديت الي هديه قال رجل اهدى الي حسناته فلم اجد شيء كافيه به الا متاع الدنيا يتعامل معهم بهذا المنطلق أبو ذر الغفاري سرق في السوق السرق نشروا نشار قال شنو الناس تلموا خير طبعا صحابي صحابي تنشر في مشكلة كبيرة الناس جو خير إن شاء الله قالوا والله ياخد نشرتها قالوا له قال اللهم إن كان محتاجا لما سرق اللهم فاغفر له اللهم إن لم يكن محتاجا لما سرق اللهم تب عليه واجعلها له آخر سريقة حس ذوك أن قال ليه أنت السرقة مشروف إن شاء الله ما تنفع يا الله بالساحب والماحق عليه فريق كبير النفس الصافية السامية قال لا. اللهم إن كان محتاج شوف فكر أمكن أزاده محتاج لشيذا سرقة محتاج نحن ما بنقول محتاج ولا بنعرف السرقة بنقول أكيد سرقة بسرقة ذوراني أمكن محتاج يا أخي هل هل سألت لسك هذا السؤال؟ ابن عباس يقول واحد أساءه برضو يعني نبزه قال له والله في ثلاث خصال ما قرأت آية من كتاب الله فهمتها إلا دعوت الله أن يبلغ فهمها, فهمها جميع المسلمين وإني لأسمع لا بغيث يصيب ارضا من بلاد المسلمين فأفرح لذلك وليست لي عندهم ناقه ولا زرع وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالعدل فأدعو الله له بظهر الغيب وليست لي عنده قضية ناس بتحامل بشفافية وصفانية وسلامة صدر مع الآخرين حامل الناس بذلك أنت تعلم أنه يكره في زول الزول بحبه تكون عارفينك والبطرة هكذا من سلامه ومن نظراته ومن حركاته بتعرف لا تكتفت إلى هذه المسائل وعامله وفق مقتضى الشرع وأخلاق النبوة العالية تأمل هذه الخصائص هذه الصفات علي بن الحسين بن علي زين العابدين كان في مجلسه يعلم فدخل عليه ابن عمه الحسن بن الحسن بن علي دول الحسن بن علي ودول الحسين بن علي أولاد عم فأساء إليه أمام طلابه قدام الطلاب. انت كده، تنبذوا. قال الذهبي فحمل عليه حملة لم يجد له سبيلا ما خذ له مجال بالدارجي نفذوا ما خل له صفحة يرقد عليها طعطع راسه ولم يرد خرج الرجل واصل الدرس عادي في المساء ذهب وطرق الباب لابن عمه خبت له الباب خرج قال له يا ابن العم قلت في اليوم مقالة إن كنت صادقا فعلا أنا زور غفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك والسلام ثم مضى فجاء من خلفه يجري ويبكي ويلتزمه ويقبله ويقول اغفر لي يا ابن عمي هل تستطيع وأستطيع أن نعامل من يسيء إلينا هذه المعاملة أسأل الله تعالى أن نكون كذلك فانها درجات الإيمان ومقامات المحسنين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما هي اسباب الضغائن ما الذي يعكر صفاء الامن الاجتماعي عندنا ان مما يعكر صفو وال... الصفاء ويكدر العيش بين الناس ويجعل الخصومات الشياطين انسا وجنه نقلة الكلام واهل النميمه هم من يفسدون المجتمع ويعملون ضد أمنه الاجتماعي والشيطان إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ثانيا إن اعتلال القلوب بالأخلاق السيئة سوء الظن والحسد وحظوظ النفس والأهواء وإلى غير ذلك سبب رئيس من أسباب وجود الضغينة واختلال مفهوم الأمن الاجتماعي في مجتمعاتنا ثالثا إن مما يكدر صفو المجتمع وصفو الناس عدم الأخذ بالأخلاق الإسلامية الفاعلة الإيجابية إعمال حسن الظن بدلا من سوء الظن حب الخير للناس البعد عن الانانيه إعمال الإيثار إعمال الأخلاق الفاضلة وإن عرضنا حلا لا بد من هضم النفس لا بد أن تهضم نفسك لا تلقى الله يوم القيامة وعند خصومات بأرحامك وأهلك وأشرتك ومجتمعك ومسلميك وجيرانك وأحبائك وإخوانك من المؤمنين وأشقائك إجذب من نفسك وإقرها وسوف تجد نفسك على درجة عالية ومقام شريف من المقامات العالية وخذ بوصية ذر ابن عمر الذي قال له رجل لو قلت لي كلمة أسمعتك بدلها عشرا قلت تقول لي كلم بس تفتح حشمك والله سمع كلام قال فارغ عشر كلمات قال أما وإنك لو قلت عشرا لا تسمعن مني واحدة إنا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه من عصى الله فيك أطع الله فيه عصى الله فيك بقطيعة أطع الله فيه بصلة عصى الله, الله فيك بغل وكراهية أضع الله فيه بحب وود وصفاء وحب خير الله لا تحقد عليه حامله معاملة المسكين الذي لا يعرف الشرعة وترفع انت وكن ساميا وكن مسلما وكن خلوقا وكن صافيا أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأسأله تعالى أن يصلح مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين جميعا أسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يعيننا على أعدائنا أقول أيها الأحبة اتى السلام والنصارى في أزها وأحسن الصور توحدا واتى السلام والمسلمون في أسوأ حالاتهم تمزقا ما من جماعة إلا ممزقا الجماعة الواحدة إلا ممزقة التيار الالتيار الاسل... الإسلامي الحركة الإسلامية نازل أسمزاتهم ذاته الال السلفيين الال الال المسلمين الال السو... الصور يعني هم الال الال الال الال الال الال الال الال معهم الال الال الال الال الال الال الال الال الال جون قرم ما عنده اشكال كتير مع الشريعة لكن المسلمين المعاه بيكلموا يقول لأخي الشريعة دي بعدين بيسوي وبيتعمل لنا وبيتسوي والسودان الجريء والكلام الفارغ ده ونحن نسأل الله السلام والعافية في أسوأ صورنا تمزقة كل الجماعات الموقع الآن ممزقة فضينا كل ما بعض خلي كل جماعة تتم براها كل جماعة خلي الجماعة تتم براها خلي الجماعة كلها تتم هذا والله لا أكون محبطا ولا أكون أجسا من رحمة الله. آمل أن يجتمعوا اللهم اجمع كلمته اللهم اجمع كلمته اللهم وحي صفوف المسلمين على عدوهم يا رب العالمين اللهم انزع سخائم الغل من نفوسنا اللهم اخرج الضغائن من صدورنا اللهم اجعلنا احبه متحابين نعيش في مجتمعاتنا اخوه مؤمنين يا رب العالمين غير متدابرين ولا متهاجرين ولا متقاطعين يا رب العالمين اللهم من عمل هذه المظله لوالده اللهم بلغ والده اجرها يا رب العالمين اللهم ارحم والده وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وأموات من اوصونا أن ندعو لهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة اللهم أنقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة